والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرفون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ما جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مبرة، فخلقنا المبرة عظاما، فكسون العظام لحما، فكسون العظام لحما، ثم شناه خلقا آخر. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَكُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَزَارِعَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ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 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مَا لَكُمْ من إله غيره أَفَلَا تتقون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 أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا قوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا لِبَشَرَيْنِ لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون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 يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فتقون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون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 مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا قَوْلَ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 أَمْ تسالهم خروجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط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 لقد أعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشرفون قل رب إما تليني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على 117. كما نعذهم لقابرون 118. ادفع بالتي هي أحسن السيئة 119. نحن أعلم بما يصفون 110. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب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 برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.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 قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون